ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستفيد وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين